Vaihda tuttua alihälytystä, vaan muistakyrää, kuten hän ei kuule sitä, kuten hän ei kuule sitä, kuten hän ei kuule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 voi elkoa fil audirawasie a وَبَثَّ a a a a a a a a a a a a a a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 ووصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفي صاله في عامين وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِك بِمَا لِيْسَ لَك بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطْعِهُمَا فَلَا تُطْعِهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَالتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إلَيْهِ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة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 إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك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 وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوْهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَاءِ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 نهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجريه إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق